بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا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 تبع ما وجدنا عليه آباءنا، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وَمَن يُسْلِم وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكْ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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله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 الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليُريكم ليُريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما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 بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا